أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا الذين امنوا ان كثيرا من ا ل أ ح ب ا ب والرهبان لا ي أ ك ل و ن اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب الناريم يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بها, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما ك ن س ت م لئن ف ذ و و ق ان ما ك ت تكنزون م إن عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ف يوم كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه ة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم و ق انما ت ل ل و ا ا م ش ر ك ي كافة ك ي ق ا ت ل و ن ك كافة م واعلموا أن الله مع المتقين إنما الله ل أن ن س ي ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانسل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها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 وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج ل أ ع د و ا له عده ولكن كره الله بعاثهم ف ث ب ت ه م وقيل ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا ولاوضعوا أ خلالكم يبغونكم ا ل ف ت ن ة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا ا ل ف ت ن ة من قبل وقلبوا لك ا ل أ م و ر حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون ومن ه م من يقول اذن لي ولا تفتني أ ل ا في الفتنه سقطوا وان جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين إ ن تصبك ح س ن ة تسؤهم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 ونحن نتربص ب ك موسوعه أن ي النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ا س ق ي ن ى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 و ر ح م ة للذين آ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نريم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق أ ن يرضوه إ ن كانوا مؤمنين أ ل م يعلموا أ ن ه من يحادد الله ورسوله ف أ ن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أ ن تنزل عليهم س و ر ة ت ن ب ه و بما في قلوبهم قل استهزئوا إ ن الله مخرج ما تحذرون ولئن سلتهم ليقولوا ونلعب. قل ابي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتوا بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه وبانهم كانوا مجرمين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 خالدين فيها, خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا و ش د منكم ق و ة و أ ك ث ر أ م و ا ل ا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم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 قبلهم قوم نوح وعاد وثمود, وثمود وقوم ث م و و د إ ب ر ا ه ي م واصحاب م د ي ن و المؤتفكات أ ت ت ه م رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 م ن عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلو ا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقهم في قلوبهم إ ل ى يوم يلقونه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 فليطحكو قليلو وليبكو كثير جزا ء بما كانو اكسيبون ي ف إ ي ر رجعك الله إ ل ى طيفتهم ا ة م فاستاذ روكال الخروج فاستاذ روكال الخروج فاقلن ل تخروجو مع ي ابدا فاقلن فاخرجوا معي أ ب د ا ولن تقاتلوا معي عدوا إ ن ك م رضيت و ا بالقعود أ و ل م ر ة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أ ح د منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إ ن ه م كفرو ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه وما توهم ا و ف ا س ق و ن ولا ت ع ج ب ك أ م و ا ل ه م وولا أ د ه م إ ن م ا ي ر ي د الله أن ي ع ذ ب و بها في الدنيا و ت ز ه ق أ فصوهم وهم كافرو ن وإذا س و ر ة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ا س ت أ ذ ن كون الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع ا ل خ و ا ل ف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إ ذ ا ما ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا تولوا واعيرهم تفيض من الدمع حسنا الا يجدوا ما ينفقون